قال بعض المفسرين يفسره ما بعده لم يلد ولم يولد وقال ابن كثير وهذا معنى حسن وقال بعض العلماء هو المتناهي في السؤدد وفي الكمال من كل شيء وقيل من يصمد الخلائق إليه في حاجاتهم ولا يحتاج هو إلى أحد وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى الصمد في سورة الأنعام عند قول الله تعالى وهو يطعم ولا يطعم فذكر شواهد هذه الأقوال كلها وبإمعان النظر في مبدأ يفسره ما بعده يتضح أن السورة كلها تفسير لأولها أي قل هو الله أحد لأن الأحدية هي تفرده سبحانه بصفات الجلال والكمال كلها ولأن المولود ليس بأحد لأنه جزء من والده والوالد ليس بأحد لأن جزءا منه في ولده وكذلك من يكون له كف فليس بأحد لوجود الكف وهكذا السورة كلها تقرير لأولها وهو قوله قل هو الله أحد قوله تعالى لم يلد ولم يولد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان شواهده عند قول الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية من سورة الإسراء قال المؤلف أثابه الله تنبيه نفي اتخاذ الولد لا يستلزم نفي الولادة لأن اتخاذ الولد قد يكون دون ولادة كالتبني أو غيره كما في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قول الله تعالى عن عزيز مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ففي هذه السورة نفي أخص فلزم التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لاختصاصها بحق الله تعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية ونفي الولادة والولد ونفي الكفر وكلها صفات فرد الله بها جل وعلا وقد جاء فيها النص الصريح بعدم الولادة وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد فهي أخص من تلك وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعا دون شك ولا نزاع ولم يؤثر فيها أي خلاف ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فاتفقوا على الدعاء الولد لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ولم يدعي أحد أنه سبحانه مولود وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخصم لا يكفي لإقناعه وفي هذه السورة وهي المختصة بصفات الله لم يأتي التنويه فيها عن المانع من اتخاذ الله للولد ومن كونه سبحانه لم يولد ولما كان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب إذا كان يوجد للحكم موجب أو مانع ولم تتقدم الإشارة إلى ذلك فيما تقدم من كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مع أنه أجزل الله له المثوبة قد تكلم على آيات الأسماء والصفات جملة وتفصيلا بما يكفي ويشفي إن شاء الله ولكن جاء في القرآن الكريم ذكر الدعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وجاء الرد منه جل وعلا مع بيان المانع مفصلا ومع الاشعار بالدليل العقلي ولذا لزم التنويه عليه وذلك في قوله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فهذا نص صريح فيما قالوه وهو قولهم اتخذ الله ولدا ونص صريح في تنزيه الله سبحانه وتسبيحه عما قالوا ثم جاء حرف الإضراب عن قولهم وهو بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون بارا بوالده وأن ينتفع الوالد بولده كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا أو يكون الولد وارثا لأبيه كما في قوله تعالى عن نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الآية والله سبحانه وتعالى حي باق يرث ولا يورث كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكما في قوله ولله ميراث السماوات والأرض وقوله انا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فإذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت وامتثال طوعا او كرها كما قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه ثم بين جل وعلا قدرته على الإيجاد والإبداع في قوله بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وهذا واضح في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وقد تمدح جل وعلا في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما أنه لم يولد فلم يدعي أحد عليه ذلك تبارك وتعالى لأنه ممتنع عقلا بدليل الممانعة المعروف وهو كالآتي أنه لو توقف وجوده سبحانه وتعالى على أن يولد لكان في وجوده محتاجا إلى من يوجده ثم يكون من يلده سبحانه وتعالى في حاجة إلى والد وهكذا يأتي الدور والتسلسل، وهذا باطل لا محاله، وكذلك فإن الحاجة إلى الولد ينفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره، ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق، تعالى الله عن ذلك وعن كل ما لا يليق به علوا كبيرا، أيها المستمعون الكرام سوف نكمل حديث المؤلف حول هذه الآية في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته